يلا إن كتاب الفجار لفيس وَمَا وما أدراك ما في الدين كتاب مرحوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وَمَن يَكْذِبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ أَنَا لَكُنُوبُهُم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لقالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي وَمَا أَدْرَاكَ مَا يْلِيُون إِثَامٌ مَرْكُوم يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافت المتنافسون ومزاجه من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 وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّون ۖ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ۖ فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ